طايع الوالدين حب الدنيا ودين يا اهل المحبة رضى الله من رضا الوالد الأقربين وطيب من الطيبين أولى المخالي يقب الصحبة وجود اليمين يا طايع الوالدين محبوب دنيا ودين نحن المحبة لضغط لو صار في سن يضيق حاذر قليبك يضيق قريبك ريمو البرديل لو صاروا في سن ضيق حادر قليبات كيف ضيق قريب توصل لعمرهم قريب والبرد min kollia ahla hon طالب البشر يرحموه مهما حصل يعذروا لو يشتكي في كصب ما يغمضوا عين طالب البشر يرحموه مهما حصل يعذروا لو يشتكي في كصب ما يغمضوا قوالدك قلب